أ ع و ذ ا ل ل ه من الشيطان الرجيم <تصفيق> والعاصمه <تصفيق> لي <تصفيق> <تصفيق> y o d まえ。 「今日は私のことです」 「わかるぞ」 في ايات الله تعبد المنزل اليك وادع و الى إ ربك ولا تقولا النبي من, من المشركين حسدا للناس ان يسرقوا ولقد ا فتن الذين من And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 ل ف ا ل ذ ي ن ي ع م ل و ن ا ل س ا ل ا ب وهو السميع العليم لنكفلا عنه ووصينا الانسان بوالديه حسنى Hallelujah.